إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ شهدوا إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيما نوم جنة فصدّوا. لله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خشب مُّسَنَّدَةٌ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 وَإِذَا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا وَرَأَيْتَ ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Zorgen, een en staan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 daaýa fadu walillāhi khazāinu يقولون لئن رجعنا إلى الْمَدِينَةِ ليخرجن الأعز منها الأذل We zijn niet ja EN الَّذِينَ آمَنُوا لَا تلهكم أموالكم ولا Wanneer je het doet, كونك من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول لولا اخرتني blauw EN ik haar niet in een jarenkrijt,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 Bismillahirrahmanirrahim Yusuf bijhouden allemaal de hemel en wat de Walla vira, la, kankoum, خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير Ja, allemaal in de en op ودور أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا Wanneer je Allah, wet hebt gemaakt, zijn er kafaru mannen in ul banara rabbila bima amiltum ala allah فآمنوا بالله ورسوله وان والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب Wanneer je bij de heilige en je فرعنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فاذا كانوا فيها وبئس المصير مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ والله Allah is in alle dingen gevoelig. Allah توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إِلَٰهَ إِلَّا هو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ ikom en ikom Spreuk En de In mijn amwalen فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشح Wegen wegen wegen muflihun. Laatkom, wij gafir عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم Ja, EN jonge baby, واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن إِنَّ بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد had de handen فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو Wa ashidu dawae adlin min kum wa فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَكَانُوا تق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل Sterker nog, dan van Qad jalla الله li stapten, faidten, en niemand Waouh, ola, ola, تَكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ ومن يَتَّقِ الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أَجْرًا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا وَإِن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَثَّرْتُمْ فَسَتُضِلُّونَ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ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 Weer niet te قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاكبه امرها خسرا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 رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا Wegen de zorg de de الصالحين يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها Kali din fi ha abad, kad اللَّهُ الذي خَلَقَ سبع سماوات ومن الْأَرْضِ مثلهن يتنزل الْأَمْرُ بينهن لِتَعْلَمُوا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 صدق <تصفيق> الله العظيم